بسم الله الرحمن الرحيم صار والقرآن بالذكر بل الذين كبروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أنجاق قال الكافرون هذا تاخر كذاب أجعل الآلهة إلى هم واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملاء منهم أنمشوا وصبو على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الزكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يدوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسداب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها هؤلاء واحدة ما لها من فواقف وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوجة الأيد إنه أواب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 إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى ثواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني ها وعزني في الفطاب قال لقد ظلمك بتؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطان يَغْرِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَتَسْتَغْفِرُ رَبَّكَ وَقَرَّ رُكْعَى وَأَنَا ذَٰلِكَ غَفَرْنَا وإن لَهُ عِندَنَا لَذِلَّةً وَحُسْنُ مآبٍ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تستبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقٍ ذالك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَنْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كتاب أنزلناه إليك مبارة ليتدبروا آياته وليتذكروا أور الألبث ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَرْضُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيرِ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي وطفيق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنت ليمان وألقينا على كرسي جثدا ثم أنار قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوحباب فتخرنا له الريح تجري بأمره غقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص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 مستني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتفن بارد وشراب فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضفتا فضرب به ولا تحنك إن نا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب للعيد والأذكار إن وصلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليتعوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم خافرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاظين لشر مآب جهنم ما يطلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم طالوا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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا عبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين استكبرت أم كنت من العادين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإن إنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين قال ربي سأضيرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فعذبك لأغوينمهم أجمعين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 إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلم من بدأه بعد حين.